ولكن قسَت قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا أخذناه بغتة أخذناه بغتة فإذاهم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين.